بوك تو ستة وستون ستة وستون برسفويني ضمائر الملكية واحد ضمائر الملكية واحد ياس موي أنا يا الخاص بي. أنا يا الخاص بي. نيموجام دعوني أجد أنا لا أجد مفتاحي. أنا لا أجد مفتاحي. نيموجام دعوني أجد ميود وزن بيلت. أنا لا أجد تذكرة سفري. أنا لا أجد تذكرت سفري. تي، أنت، كاف. الخاص بك. أنت كا. الخاص بك. هل وجدت مفتاحك؟ هل وجدت مفتاحك؟ Понайдели твойот هل وجدت تذكرة سفرك؟ هل وجدت تذكرة سفرك؟ Той هو ها الخاص به. هو ها الخاص به. Знаеш ли када هل تعرف أين مفتاحه؟ هل تعرف أين مفتاحه؟ <تصفيق> هل تعرف أين تذكرة سفره؟ هل تعرف أين تذكرة سفره؟ تا <تصفيق> نيزين هي ها الخاص بها. هي ها الخاص بها. نازيني تباري جينما. قد ضاعت نقودها. قد ضاعت نقودها. عينازينا تكредتنا كارتتشكا جينما. وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية. وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية. مية نش نحن نا الخاص بنا نحن نا الخاص بنا نشى جدنا مريض جدنا مريض بابا جدتنا بعافية جدتنا بِعَافِيَ فيَ وَاشْ أَنتُمْ كُمْ كن،, كُنْ الخاص بكم بكن أَنتُمْ أَنتُنْ كُمْ كُنْ الخاص بكم بكن تيتسا كاده واش يوتاتكو؟ أين أبوكم يا أطفال؟ أين أبوكم يا أطفال؟ دي كذا هي واشتا مايكا؟ أين أمكم يا أطفال؟ أين أمكم يا أطفال؟